بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من البن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به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 وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة عرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمح Fman yang istimewa sekarang, ia mendapat kehebatan dan kekuatan. Dan tiada yang menunjukkan kehendaknya untuk apa yang ada di bumi, atau untuk apa yang dikehendaki oleh Tuhan.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 فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ وَأَمَّا الْقَاسِخُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْطَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُرِدْ ضَرًّا بِكَ فَلَنْ يَمْلِكَهُ مِنَ اللَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنِّي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 إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعفنا صراو أو أقل عددا قل إن أدري أقرب ما توعدون أم يجعل له ربي أمذا علم الغيب فلا يظهر على غيبه